بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ مِنْ قبله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 كما كنهم وأم الكتاب وأخوه تشابها، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يزكى الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس بيوم لا ريب فيه إِنَّ الله لا نخلف الميعاد إِنَّ الذين كفروا لن تغني عنهم أبوالهم ولا أَوْلَادُهُمْ من الله شيئا وأولئك هم وقود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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقاطرة والقناطير المقاطرة من الذهب والفضة والقيل المسومة والأنعام والحق ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآل قل أأنذئكم بخير من ذلكم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 الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وفينا عذاب النار الصادقين والصادقين والقالدين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم طار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 ومن أكثر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجتك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وقل للذين أوثوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإننا عليك البلاع والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون, ويقتلون الذين يعمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم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 ذلك بأنهم قالوا لن تمثنا النار إلا أياما معدودا وغرهم في دينهم ما كانوا يسترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا عيب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا نظلمون قل اللهم ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتزعل الملك ممن تشاء وتعز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 ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله أكسا وإلى الله المصير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 يوم تجد كل نس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نسا والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاستبعوا لي يحبذكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم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 ذرية بعضها من بعض والله سميع العين إذ قالت امرأة عمران رب إني لذرت لك ما في بطني محرا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب وَضَعْتُهَا وضعتها وَاللَّهُ والله بِمَا بما والله أعلم بما وضعت وليس الزكوة الأنفا وإني سميتها بريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ستقبلها عرضها بطبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكف لها ذكريا كلما دخل عليها ذكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالك هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هملك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية وطيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله نبسرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين قال رب أما يكون لي ظلام وقد بلغني الفبا وامرأتي عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آية كألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمضان واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والاذكار واذ طالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وقدرك واصطفاك على نساء العالمين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 ونحرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها, وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ونكلم الناس في المهز وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن ما يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا فضأ أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب وَالْحِكْمَةَ والثورات والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بِآيَةٍ من ربكم يخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفق فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاسماء والابعض واحيي الموتى باذن الله وانبئ فؤاد ما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من الزورات ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون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 قال الحواريون إن نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد لأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومتر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوف فيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم الْقِيَامَةِ ثم إلي مرجعكم فَأَحْكُمُ بينكم فيما كنتم فيه تختلفون أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآكرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوسيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نسلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم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 فيه من بعد ما جاءت من العلم فقل سعاله فقل سعاله ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أفسنا وأفسكم، وأفسنا وأفسكم قم من بسهل، فنجعلنا شهلاً على الكاذبين. إن هذا لهو القصص وما من إله إلا الله وإلا الله لهو العزيز الحسين فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاج تعالوا إذا كلمة سواء بيننا وبينكم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 أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الثورات والإنجيل إلا من بعده افلا تعقلون ولكم في ما لكم به علم فلم تحاجون في ما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون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 إِنَّ أَوْلَى الناس بِإِبْرَاهِيمَ عَلَى الَّذِينَ سَبَقُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ والدق طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعون يا أهل الكتاب المتكرون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 ولا تؤمنوا إلا لمن سبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن أحد من لما أوتيتم أو حاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بأذي الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤذه إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المستقين إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قليلا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يكلمهم الله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 وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون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 ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن, ولكن كونوا عبانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يَأْمُرُكُمْ أَن تتخذوا الْمَلَائِكَةَ والنبيين فِي الدِّينِ بالكفر بعد فَأَيَأْمُرُ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاقا النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتعاصرنه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 ات غير دين الله يذهون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكوها واليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهين وإسماعيل وَإِسْحَاقَ ويعقوب والأسباق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 ومن يدتب غير الإسلام ديما فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ليس يهدي الله قوما تفعوا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقه وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها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 فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتداد أولئك عذاب أليم وما لهم من لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء اللَّهَ الله به عليم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 فيه آيات بينات ثم قام إبراهيم ومن ذق له كان آمنا ولله على الناس حز البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ مَتَّقُوا تكفرون أَن الله والله شهيد على ما تعملون قُلْ يَا أَهْلَ الكتاب لم حَذَّرَكُمْ عن سبيل الله من أَمِنَ تبغونها رَبِّهِ فَقَدْ شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يعدكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصر بالله فقد هدي إلى خراط مستقيم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 واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعتاء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إشوانا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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واقتلقوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيع الزوجوه وتسوز وجوه فأما الذين سوزت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي فِيهَا الله هم فيها قالدون تلك عَلَيْكَ الله نتلوها عليك بالحق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 لن يضروكم إلا أثان وإن يقاتلوكم يولوكم الأجبا وثم لا ينصرون غربت عليهم زلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وذهب بغضب من الله وغربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصروا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارحون في الخيرات واولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يطفئوا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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حوتقا أصابت حوتقا المعظلمون أنفسهم فأهلكت وَمَا أَرْسَلْنَا الله ولكن رَّسُولٍ يظلمون يا إِلَيْهِ الذين لَا لا تتخذوا أَنَا من دونكم لا لَا قبالا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بطانة من دونكم لا يألونكم قبالا ودوا ما وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ بِزِينَةٍ الْبَدْوِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لقوكم قالوا آمَنَّا وَإِذَا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيو قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمتسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم جيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وَإِذْ قَضَىٰ من أَن تبوئ المؤمنين مقاعد إِيَّاهُ والله سميع عليم إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ منكم أَحَدُهُمَا أَوْ والله فَلَا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلات من الملائكة منذين بلى إن تصفعوا وتستقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا كشرى لكم ولتطمن قلوب قنبه وما النصر إلا في العنب الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا صائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في الثاني سماء في وما في الأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله رفيع رحيم. يا أيها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضحى فا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي دعتت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وساجعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت في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 فسيروا في الأرض فعنظوا كيف كان عاكبة المكذبين هذا بيان للناس وهده وموعظة للمستقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى لإن كنتم مؤمنين إن قرحا فقد مثل القوم قرح مثله وتلك الأيام نزاولها بين الناس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 قال قد كنتم تمنون الموت من قبل انت القوس قد رايتموه وانتم تعبرون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفَإِنَّا تَأَوْقُتِ لَنْ قَلَدَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وما كان لنفس أن تبوت إلا بإذن الله كتابا مؤزلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسمجد الشاكرين وكان من نبي قاتل مع نور الدينون كثيرا فما, فما وهنوا لما لِمَا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتبدد أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآفر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 بل الله مولاكم وهو خير الناصرين فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبالسما والظالمين ولقد صدقكم الله وحده اذ تحسوا لهم حتى إذا فشلتم وتنادعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أرىكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم قال قد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا تهوون على احدكم والرسول يدعوكم فيه فأسابكم, فأسابكم غنا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله قدير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغن أمنة عاشا يرشى طائفة منكم فطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لها من الأمر من شيء قل ان الامر كله لله يكفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم ولنمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تكونوا كالذين كفروا وقالوا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 والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت ولو كنت فرا غليلا القلب لنفضوا من حولك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 وإن يقتلكم فما أنزل الذي ينصوكم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتد ما ضل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن استبع رضوان الله كمن باء بسقط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد مدن الله على المؤمنين إن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يسلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 قالوا لو نعلم قتالا لستمعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم واقعدوا لو اطاعوا ما, ما قتلوا قل فدروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا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 ويستبشرون بالذتين لم يلحقوا بهم من خلفهم بلا بل قوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يزيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرش للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاقشوهم فزادهم, فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 إنما ذلكم الشيطان الخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحدنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في النافرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشترعوا الكفر بالإيمان لن الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لانفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليزرى المؤمنين على ما أماتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليقلعكم على الغيب ولكن الله يجتدي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم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 ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون قبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إِنَّ الله فقير ونحن أغنياء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 الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لرسول حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ هُم تَأْكُلُهُ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزهر والكتاب المنير كل نفس هذا ضائقه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 لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من حزم الأمور وإذ أخذ الله نيساق الذين أمتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتبونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبدوه وراء ظهورهم واشتوروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحتبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أَن يحمدوا بما لَمْ يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات وَالْأَرْضِ والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واصطلاح الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى قلوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما صلقتنا ذاع باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إِنَّنَا سَمِعْنَا مناديا أن ينادي بالإيمان أن بِرَبِّكُمْ في ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكثر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الاغرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض الذين هاجروا الْبِرَّ من تُنفِقُوا مِمَّا في سبيلي تُنفِقُوا وقتلوا شَيْءٍ عنهم سيئاتهم بِهِ جنات وَلَا إنها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده شسن الثواب لا يغرونك تقلب الذين كفروا في البلاد مساع قليل ثم مقواهم جهنم وبئس المناد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبراض وَإِنَّ من أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ خاشعين لله لا أشترون في آيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابقوا واكتقوا الله لعلكم تفلحون